وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا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 قاطعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فاظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إِتَّحْرِ الصَّلَاةُ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ قَوْلَهُمْ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبْكِنَ لَهُمُ الَّذِي يَقْتَلُفُنَا فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن قول له يكون فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجروا الآخرة أكبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ